سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم صويل للمصلين الذين هم أن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون